والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن عيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لأمل أن نجهن نما منكم أجمعين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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله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 قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 حتى إلى الدار كوفيها جميعهم قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم فآتهم عذابا ضيعم من النار قال لكل ضيعه ولكن لا تعلمون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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجحدون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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُوا فِي الْهُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَ وإلى عاد أقامه مُهُودٌ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَسْتَقُونَ قال المَلَأُ الَّذينَ كفَرُوا مِن قومِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي سَفَاتِهِ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تستخذون من سهودها قفورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين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 وَأَنُصِحْتُ لَكُمْ وَلَا كِنَّ تَحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ولو طن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء إبلا أنتم قوم مسرفون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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها وجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكذركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة الكافة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجن لك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود النفى لثنا قال أو لو كن كارهين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 وقال الملاء الذين كفرو من قومه إلَّا إن استبعتم شعيبا إنكم إلَّا الخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كلبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كلبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ وَأَطَعْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ذلك القرآن قص عليك من أمبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذاك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإيوه وجدنا أكثرهم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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا هُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسنن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بانئوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه كانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئلّم يرحمنا ربنا؟ قالوا لئلّم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبَّنَا وَشِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا بِإِثْنَتِكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَتِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَتَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ يُؤْمِنُونَ الذين يسبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 جَسَدَتْ مِنْ هُسْنَةِ عَشْرَةِ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالتَّرَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون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 فمثَلُهُ كمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَذْ أَوْ تَتَرُكُهُ الْهَذْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ثَأَ مثَلٌ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها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 الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسقلت دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَعَنَا مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يَضَرّون قُلِ الْعَفْوُ وَأَمُرْ بِالْعُفُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جت بيته قل إنما استبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهو دو ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ترحمون وذكر ربك في نفسك تمرعون وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكون من الغافلين. اَمَّنَ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ